أعتقد هذا من درس الثالث والستون طيب التصغير لغة التقليل سمع سيدنا لم قل هذا رجل أقول هذا رجيل إذن لغة يطلق عليه على التقليل أما الصلاح في مصطلح أهل الصرف تغيير مخصوص يأتي بيانه يأتي يا شخنا يعني سيأتي الحديث عنه هذا التغيير مولانا إذا كان لسم المراد تصويره ثلاثيا يضم أوله ويفتح ثانيه ويزاد يات مسمية تصوير. رجل أقول روجي بمامت الحرف الأول فتحت الثاني زدنا يات تصوير. إذا كان رباعيا عنزد شيئا آخريا يعني. يعني درها مقوله دوراي هم وخل بالك يا شيخنا هيّا الحديث إن شاء الله قال فوائد التصغير وقد سبق أنه من الملحق بالمشتقات لأنه وصف في المعنى سمعني يا شيخنا دي مش مفهوم معلوم يا شيخنا أن لثمة المشتق يقع صفة واضح لما كل هذا رجل عالم هذا رجل مضروب هذا رجل حسن الوجه والذي يا صفات فالصفة يكون مشتق معنى مشتق يعني مأخوذ ما من غيره يعني ليس جامدا يعني. فالتصغير يلحق بالمشتقات وليس مشتقا، واضح فإذا قلت يا شخن هذا رجل، كأنك قلت هذا رجل صغير واضح يا طيب قال لنا وصف في المعنى. وصف يا شيخنا ايه؟ البص. ايوه، وصف في المعنى. ايه المقصود بالوصف في المعنى يا شيخنا؟ وصف في المعنى ما انا قلت لحضرتك لما اقول هذا رجل يعني هذا رجل صغير. فوصفته بالصغر يعني. والعدل يستحاذ من اولي الصراحه ما احنا وصف في المعنى مش في اللفظ يا شيخ وصف في المعنى وليس في اللفظ اللفظ ان وحد بالحدث ليس مشتقا لانه ليست مفاعل ولا اسم مفعول ولا صفه مشبهه ولا افعل تفضيل تمام يا شيخنا فهو ليس وصف يعني او ليس مشتقا يعني انما ملحق بالمشتق في المعنى وليس في اللفظ عاد كده واضح يعني فوائده تقليل ذات الشيء او كميته تقليل ذات الشيء او كميته نحو كليب ودراهيمات فما حاجة الشيخن؟ ها؟ والمش مش والمش قل خلاص تقليل ذات الشيء ده ما اقول رجل ذاته ذاته اقول رجي قللت الشيخن طمامون مثلا كل اقول كليب يعني كلب صغير طيب الكميه يا شيخنا معي دراهم اقول دريهمات وشروا بثمن الايه بخص دراهم معدود معدودات اذا دراهم إذا اردت ان تصغرها تقول دريهمات يبقى شيخنا ماذا فعلت قللت الكميه انما لما تقلل الذات كلب تقول كليب رجل تقول رجيل دسمت تقليل الذات ما احنا قلنا التظهر لوقتنا التقليل صحي شكنا وتحقير شأنه وتحقير ايه اللي هو رجيل ده ليه لما بواحد رجل كده اذا اردت ان تحقر شأنه وقل هذا رجيل طيب وتقريب زمانه او مكانه لما قل اتيك قبيل العصر او بعيد المغرب يانا لما اقول يا شيخنا قبيل العصر اي قبل العصر بقليل لما اقول قبل العصر لو قلت قبل العصر خلاص اي وقت بعد الظهر يبقى قبل العصر وبعيد المغرب بعيد يا شيخنا ايه لو قلت بعد المغرب الوقت ممتد لما اقول بعيده ايه تقريب التقريب الزمني يا طيب تقريب المكان فويقه الفرسخ الفرسخ ده يا شيخنا مساحه يعني زي الميل زي الفرسخ ده يعني ايه مساحه يعني بيقولوا ظرف المكان يعني انا سرت ميلا سرت فرسخا فلما اقول فويقه الفرس الفرسخ يعني الفرسخ يعني مسافه معلومه عند العرب لما يقول فويقه الفرسخ ها يعني اكثر منها بقليل يعني نفترض كيلو مثلا يبقى كيلو مثلا هو ايه بضعه امتار يعني والفرسخ عباره عن علامه تقريبا حدود 4.5 كيلو اه 4.5 اه يعني في تقريبا في حدود 4 كيلو نص الفرسخ يعني وفي البريد برضه دي ايه مسافة برضه عند العرب مشهوره يعني قل... تحيت البريد تحيت ايه البريد. يعني اقل من ايه من البريد بقليل وتقريب وتقريب منزلته نحو ايه صديقي فما الشيخنا طبعا ده الشيخنا ليس مقصودا به التحقير ولا التقليل انه مقصود به الشيخنا ايه تقريب منزلته زي ما اقول مثلا يا أخي ها؟ أقول يا شخنا يا أخي فده مولانا تقريب منزلتي منزلته قريبة عندي <تصفيق> واضح شخنا <تصفيق> يا سلام طيب أو تعظيمه كقول أوس بن حجر فويق جبيل شامخ الرأس لم تكن لتبلغه حتى تكل وتعمله فهم حاجة ملنم. ولا مش فهم حاجة طيب فويق جبيل طبعا من غير المعقول والمقبول ان تصغر الجبل يعني الجبل كبير لأن الصغير لا يطلق عليه جبل اصلا يعني عدد الجبال ما شاء الله يعني وجعلنا الجبال اوتادا يعني واخد بالك بلد طيب فلما قل يا شخنا فويق جبيل دا قصد به الايه التعظيم طيب ايوه وزاد بعضهم التمليح زاد بعضهم يا شخنا منها بنيه ومنها كلمة حبيب في بنت وحبيب يعني وكلها ترجع للتحقير والتقليل كلها ترجع يا شيخنا ايوه يعني الضابط الذي يضبط هذه كلها اي راتب التحقير و لكن الحاجات اللي هي فرع يعني لكن هو في الاصل الباب موضوع للتقليل والتحقير شروط المصغر ان يكون اثمن فلا يصغر الفعل ولا الحرف واضح كده يا شيخنا الفعل لا يصغر يعني كتب جلته لا يصغر والحرف من او عن او في لا يصغر فلا بد ان يكون اسما وشذ قوله يا ما اميلح غزلانا شذن لنا واخد بالك يا شيخنا شاهد من هذا البيت يا شيخنا طيب الشاهد ترى تصير املح وهو افعل تعجب جامد لما يقول مثلا ما أملحها زيدا يعني هو أكثر ملحة من غيره يعني بس ده عفوا ده اسمه أسلوب تعجب لما يقول ما أملحها زيدا ده أسلوب تعجب مش أسلوب يا شيخنا تفضيل لما يقول مثلا ما أحسن عاليا فهم يا شيخنا فديما أسلوب التعجب وكذلك أسلوب إيه افعل التفضيل جامد أم يعني أسلوب التعجب ده جامد هو في الأصل في الأصل يا شيخنا قبل التعجب كان فعل عادي يا شيخنا <تصفيق> يعني ما مثلا حسناء يحسن أحسن حسنا هو فعل يا شيخنا متصرّف فلما جاء على صرت التعجب صار يا مولانا جامدا لأنه لازم صيغة واحدة والوما أفعل وأفعل به فلما قال الشاعر يا ما أميلحة غزلانا شدن لنا شوف يا ما أميلحة وهذا يحمل لنا طيب كأنه يعني يا دي أذفنا ده وبعد كده ما أملحة غزلانا ما أملحة فصار قال ها وما يلح طيب البيت ده لو... لشخص اسمه علي ابن حمزة العريني قيل انه حضري لابدوي فبيتفر ايه شيخنا ان لو حضري لا يستشهد بايه بشعره لانه خالط العاجم لكن بدوي يستشهد بايه بشعره اذا من اورد البيت وقال ان البيت ده صاحبه حضري يبا لا يستشهد به أصلا خلاص يا شيخنا طيب يا ما أم يلحق الزنن شدن لنا معنى لما يقول شدنا الظبي إذا قوي واستغنى عن أمه يعني شبع عن التوقيع فهم يا مولانا من ها من ها قلياء بين الضال والسلم اللي الضل وسلم دمعا عن نوعان من الشجر يا مولانا وكلمه هؤلاء هؤلاء هؤلاء ياء ده مصغر شذوزا ماشي يا شيخنا مصغر لنين لحظه ايوه لاسماء الجامده لا تصغر طيب كلمة أملح صغرها قال ايه اوميلح وده أفعل تعجب عند البصريين ماشي يا شيخنا طيبا داشوا ساذجا ملن يحفظ ولا يقص عليه ثانيا ألا يكون متواضعا في شبه الحرف في شبه الحرف ألا يكون مم في إيه في شبه الحرف فلا تصغر المضمرات ولا وللمبهمات ولا من وكيف ونحوهما وتصغيرهم لبعض الموصولات وأسماء الإنشاء شاذ كما سيأتي سمعنا يا شفن الضمائر مولانا تشبه الحروف طيب يعني كيف يشبه الضمير الحرف لأن الحرف جامد وكذلك الضمار جامدة خلاص وفي شبه في الوضع. يعني مثلا كلمة هو ما اشبهت ايه ها اشبهت من او عن حرف يعني اه يعني شبه وضع يعني طيب فلا يكون متواغلا في شبه الحرف لان الاسم اذا اشبه الحرف بني واذا اشبه الفعل منع من الصرف قال ابن مالك والاسم منهم اعراب ومبني لشبه من الحروف مدني اي قريب فلا تصغر المضمرات ولا المبهمات إن مقصود بالمبهمات يا شيخنا أسماء الإشارة وأسماء الموصولة لأن أسماء الإشارة لا, تت... لا تتعرف إلا بالإشارة تقول هذا أخي هذه أختي وأسماء الموصولة لا تتعرف إلا بالصدف الموصول خلاص يمولنا ولا من وكيف من اللي اسم السفام يعني وكيف برضو اسم السفام وتصغيرهم أي العرب لبعض الموصولات قالوا في الذي قالوا زي وقالوا في الذي قالوا تي وخيبالك واسماء الإشارة اللي احنا قلناها يا شيخنا الان اللي احنا قلنا إيه هؤلاء هؤلاء ايوه هؤلاء يائي قال ايه هذا شاذ يحفظ ولاقاطه عليه ثالثا أن يكون خاليا من صرغ من صيغه تصغير سمعنا يا شيخنا زي لأن كل مثلا كوميت الوشاعر لا يصغر يعني إذا أردت أن تصغر كيف تصغر المصغر لا يجوز طيب كلمة شو عيد لا يجوز أن تصغر لأنه على صيغة التصغير فلا يصغر وخفال فهم يا شيخ هب أنك سميت ولدك رجيل وأردت أن تصغر أو لا يصغر أظن كده واضح لأنه جعل صيغة التصغير ولا نحو مهيمن ومسيطر لأنهم على صيغة تشبه كلمة مهيمن على صيغة تشبه التصغير الوضم الأول وفُتحه الثاني وزدهيال فجعل صيغة على إيش قلنا على صيغة على صيغة تشبه التصغير وليس مصغر فهم إيش قلنا وكلمة مسيطر كلمة إيش قلنا ااا يعني سيطر يسيطر فهو مسيطر هي في الاصل اسم مفعول لكن جاءت على صيغه ايه على صيغه التظهير فلا صحيح اه مسيطر اسم فاعل لكن مش مسيطر مسيطر يعني اطلع يسيطر نقل بيع المضارع من مضمومه ونكسر ما قبل الاخر مثل احسن فهو محسن رابعا ان لا يكون قابلا للتصغير ان يكون قابلا للشيخنا ايه فلا تصغر الأسماء المعظمه كأسماء الله وأنبياء الله وملكة الله خلاص وكلمة عظيم وجسيم ولا جمع الكثرة ولا جمع الشخنة طبعا في جمع قلة احنا تكلمنا عنها صح احنا جمع القلة فكلمنا عنهم جمع جمع القلة أيوة طيب يعني جمع القلة يا شخنة الوزن الاول اللي احنا قلنا ايه يعني كلمة شيخنا ايه جمل كله كان في بيت من الفيليه مولانا ايوه معك الالفيه ايوه هات الالفيه اللي طلع الجمهور كله فاعتقد الوزن الاول يا شيخنا افعل ثمانه يا الوزن الاول اهو اللي هو الوزن الافعل معايا مولانا والوزن الثاني أفعال زي مثلا يا ثوب اسواب والوزن الثالث افعل مثل كلمة رغيف أرغفة والرابع يا شيخنا ايه فعله مثل يا شيخنا فتيه خلاص, خلاص ماشي مولانا طيب ا قلوا ولا كل وبعض ولا أسماء الشهور والاسبوع على راسي بقولي ابنيت التفضيل الوقت انتهى كده ولا لسه يا مم؟ طيب